مرحبا خير الأهلة نستقبل الصيام بالحب كل عام وقبل أننا نسعى إلى القيام نستقبل الصيام بالحب كل عام وقبل أننا نسعى إلى القيام وحينما نعود من رحلات السجود وحينما نعود من رحلات السجود نقول للوجود ما أجمل الصيام نستقبل الصيام بالحب كل عام وقبل أمام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 تضيء للأحبة ما نارات المحبة تضيء للأحبة وتستهي محبة لمن يطيع ربا فأينما يسير بقلبه الطهور فأينما يسير بقلبه الطهور يقول في سرور ما أجمل الصيام تستطيع الصيام من <تصفيق> حب كل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 في حبه الكبير يسبق الصغير في حبه الكبير ويسعد الفقير من خيره الوفير فأينما يدور معطر الشعور فأينما يدور معطر الشعور يشدو مع الطيور ما أجمل الصيام يستطيع الصيام بالحب كل عام Teksting av Nicolai نسعى إلى القيام نستفيد الصيام بالحب كل عام وقبل أن نأم نسعى إلى القيام وحينما نعود من رحلات السجود وحينما نعود من رحلات السجود نقول للوجود ما أجمل الصيام نهره عبادة وليله سعادة نهره عبادة وليله سعادة وصموه شهادة بقوات الإرادة فأينما نكون نسمو على الظلوم فأينما نقول نسمو على الظلوم نقول في يقين ما أجمل الصيام نستفدر الصيام بالحب كل عام وقبل أن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 إن على الدواء يا أمة الإسلام إن على الدواء نحيا مع الأيام للحب والوئام ونحن كل عام نستقبل الصيام ونحن كل, كل عام نستقبل الصيام مشاعي لن تقام على أربع السماء الحب كل عام وقبل أننا نسعى إلى القيام نستقبل الصيام للحب كل عام وقبل أننا نسعى إلى القيام وحينما نعود من رحلة السجوم وحينما من <تصفيق> لحنات <تصفيق> السجود نقول للوجوه اجمال الصيا رحمه منا من لحنات السجود نقول للوجوه اجمال الصيا رحمه منا من لحنات السجود نقول للوجوه اجمال الصيا رحمه منا من رحمة السوج نقول لرجو ما أجمل الصياغ